بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شجير العقاب للطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا 119. فلا يغررك تقلبهم في البلاد 110. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم 111. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه 112. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان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 124. ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير 125. هو الذي يريكم بآياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فدع الله مخلصين لَدينين وَلَ كَ الكافِون رفِي يدرجات العش يقوحَ من أمره على م ش منِن عباد يقوحَ م من مرري على م شاء منِ عباده لذ رومَ التَّلااق يومَبارزونَ لا يَخف على الله من مشا 124. وإن الملك اليوم لله الواحد القهار 125. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا اليوم إن الله سريع الحساب 126. وأنذر يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كأغمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين أدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير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 114. واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال 115. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعوا ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد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 وإن يكون صادقا يصدق بعض الذي يعيدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يقوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاء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 كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جباق وقال فرعون يا هامان بن لي صفحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا ظنه كاذبا وكذلك زيم لفرعون سوء عمله وصف عن السبيل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 وَمَن عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُغْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ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 فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه والسيئات ما مكروا وحاق بيال فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غضوا وعشيا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَإِذَا تَحَابَتنَّ فِي النَّارِ فَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَالْآنَ فَل تُمْ مُغْنُونَ عَ نَصُبَا قَا الذيذ نَسْتَكْذَرُوا إَِّا قُلُّم فِيهَا إِ الللهَّه قَدَ حَكمَضَيْن الْ الععَعبَادَ وَقَا الذي نَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهنَّ مَدَعْ رَبَّكُمْ يُخَفِّف عَا يَومًَا مِنَ الْعَذاَاد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 إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان إن أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو سميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستعو الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لا آتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب 116. ومن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا 118. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون 119. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو 117. كذلك ينفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون 118. الله الذي جعل لكم الأرض خرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين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 هو الذيذ خَلَقَكُم مِن تَُض ثمَُّ مِن نُطَفَةٍ ثمَُّ منِنْ عَلَقَ ثمُ مِنْ عَلَقَة كُمَّ يُخْرِجُكُمْ قشْلًا ثمُ لتَبلَلُوا أَشُجدكُم ثمُ للتكُوا شيخَ وَمِنكُم ي تَوَفَّنِين 114. قبلوا لتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون 115. هو الذي يحي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون 116. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنا نصرفون 117. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا يعلمون 113. فِي الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون 114. في الحميم ثم في النار يسجرون 115. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون 116. من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لنكن ندعوا من قبل شيئا كذلك يضل الله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 كَانُوا أَكْثَرَهُمْ وَشَدَّقُوا وَاثَرُوا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلٌ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحدا وتفرنا بما كنا به فَلَمْ فلم يكن ينفعوا إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسره نالك